بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزه <تصفيق> الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك من حطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدا إنها عليهم مؤصدا في عمد ممددا